بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمينذرهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم لمل فسوف يعلمون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 وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ولرضمددناها وألقينا فيها رواصي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء إما وزن وجعلنا لكم فيها معاش وَمَن لستم لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَازِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا حَفَّاً مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسلون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسلون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 نك من المضرينا الى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما اغويتني لازينا لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم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 إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام نامنين ونزعنا ما في صدورهم من غل نخوانا على صرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِهُ الْعَذَابُ لَلِيمِ وَنَبَّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَةٌ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجْلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلِنَّ نُبَشِّرُكَ بِعُلَامَةٍ عَلِيٍّ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 واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تومرون وقضينا إليه ذلك لمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون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 نهم لفي سكرتهم يعمهون فأخلتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسّمين وإنها لب سبيل الموقين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 ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقلني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهمون